يا شبابا قد أنابا وإلى الله استجابا إن من يرجو الثوابا ليباري بالصعاب في سبيل الله ليرفع النوائي فان يعود للدين مال دموع يعود للدين عين ثم من الدمع يا شبابا قد انابا والى الله استجابا ان من يرجو الثواب لا يبالي بالصعاب يا شبابا قد انابا يرجو الثوابا لا يبالي بالصعاب في سبيل الله نن وبين التغيير فعل لوائي للدين ما له للدين ليس من الدمع يا شبابا قد انابا والى الله استجابا ان من يرجو الثوابا Sviđa pa